وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفوته من خليقته وخيرته من بريته بعثه إلى الجنة داعيا وللإيمان مناديا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا نشهد بالله أنه بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الامه حتى كشف الله به الغمانة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 نتناول في هذه الساعة المباركة قضية من أهم القضايا ألا وهي قضية الانتكاس الانتكاس أعاذنا الله وإياكم منه وهو أن ينحرف المرء عن الطريق وأن ينتقص على عقبيه إما أن ينتكس عن دين الإسلام عياذا بالله وإما أن ينتكس عن الهدايه والسير في الطريق إلى الله عز وجل فيترك طريق الهداية ويسير في طريق الضلاله أو أنه يترك الإسلام فإما أنه يصير مرتدا أو أنه يصير لا دين له اصلا إننا إخوة الكرام نمر في هذه الأيام بفتن عظيمة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الأيام واخبر ان القابض على دينه في ايام الفتن والمحن كالقابض على الجمر ولذا فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه بادروا بالاعمال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح المرء مسلما ويمسي كافرا ويمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا قال الحسن البصري رحمه الله والله لقد ادركنا اولئك اجساما وصورا لا عقول ولا احلام عندهم يروح احدهم بدرهمين ويغدو بدرهمين يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا الحسن يقول لقد راينا اولئك الذين اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم واخبر الحسن انه راى صور رجال وليسوا رجالا لا احلام لا عقول ولا قلوب عندهم احدهم يبيع دينه بدرهمين لأجل مصلحة لأجل مكانة لأجل رياسة وزاره لأي أمر من أمور الدنيا يبيع دينه إخوة الكرام إننا في تلك الأيام نتعرض لمكر بالليل والنهار نتعرض لمكر عن طريق الإعلام قد وجه لمحاربة دين الله وهذا أمر لا ينكره إلا من قد طمس الله على قلبه وعلى بصره أو أنه جاهل لا يدري عما يحك به شيئا الإعلام جل الإعلام الآن قد وجه لمحاربة دين الله والطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن الكثير من الناس ليعطي أذنيه للإعلام فتدخل تلك الشبهات إلى قلبه وليس عنده من العلم ولا الايمان تحجب عنه تلك الشبهات فتتسرب الفتن إلى القلب وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء وأيما قلب قبلها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تصير القلوب إلى قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا كثرة الفتن التي ترد على القلب مكر الليل والنهار الذي يحاك بالإسلام وبأهله تعرض الفتن ثم الفتن تعرض الشبهات ثم يخرج أئمة للضلال يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا ويزعمون أنهم ينتسبون لديننا فيهدمون في الدين ويطعنون في أصولنا رجبا إخوة الكرام يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب سامع لا دراية له بالعلم الشرعي ولا يعلم شيئا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليلا ربما يستمع إلى تلك الشبهات فتستقر في قلبه أو يرى وجيها لأولئك الآن حملات متتالية تعجب حينما تقلب تلك القنوات فترى ائمه الضلال من المنافقين العلمانيين أو من الذين ارتدوا عن ملة المسلمين ومع ذلك يتكلمون على أنهم من بني جلدتنا كلهم يوجهون سهمهم ويطعنون في دين الإسلام السنة السنة المكذوبة صحيح البخاري البخاري ليس معصوما البخاري عنده أخطاء البخاري كذابا وهكذا يطعنون ويطعنون ونحن لا ندرك خطورة الطعن في هذا المصدر من مصادر سنتنا إن صحيح البخاري هو كتاب جمع فيه جمع كبير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. جملة من الأحاديث. هذا الكتاب اتفقت الأمة. من بعد زمن الإمام البخاري على صحته وسلم علماء المسلمين للبخاري رحمه الله بأنه قد بلغ أعلى الغايات في الإتقان فصحيح البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل القرآن متواتر السنة فيها الصحيح والضعيف البخاري ومسلم اتفقت الأمة قرونا مئات السنين على صحة جل ما في الكتابين إلا نذرا يسيرا احاديث تعد على الأصابع استخرجها العلماء فهناك من تكلم فيها فأعلها وهناك من دافع عنها فصحاحها فأعل جماعة من الائمه جملة يسيرة من أحاديث الكتابين تعد على الأصابع تقل عن المئة عن المئة حديث ثم انعقد الإجماع قرنا بعد قرن على صحة الكتابين طيب ما الخطورة في ذلك؟ في الطعن في الصحيحين الخطورة أن صحيح البخاري قد اتفقت الأمة على صحته فإذا طعن فيما اتفق عليه فمن باب أولى أن سائر السنة ضعيفة ثم يخرج لنا من العقلانيين وأحب أن أوجه الأنظار إلى شيء كل شبهة تصار في تلك الأيام حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل كل شبهة تصار حول دين الإسلام بل إن جل مادة الملحدين الذين أنكروا وجود الخالق جل في علاه وجحدوا وجود الملك جل ما عندهم من الحجج قد عرضت على أسلافنا فترى من الفرق التي ضلت عن منهج أهل السنة والجماعة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ترى أن أولئك الذين ضلوا عن منهج أهل السنة والجماعة قد أثاروا تلك الشبهات قديما وقد أجاب أئمتنا عنها ولكننا لا نعرف إلا القليل النادر عن عقيدتنا ولذلك الناس في شغل تعرض عليهم الشبهات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالقلوب تستقبلها حتى يسود القلب عياذا بالله فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب فيه من هواه ولذلك إخوة الكرام تنتج عن تلك الحالة من الفتن التي نعيشها ومن الطعن في أصول ديننا الطعن يا إخوة الآن صار في الأصول كانوا قديماً يثيرون بعض الشبهات على فروع من فروع الإسلام الآن يطعنون في الأصول ثم يأتي بعض أولئك الذين تربوا على يد الغرب الكافر فإذا بهم يطعنون في تاريخنا لاحظ الحملات حملة موجهة للطعن في نبينا وفي سنته حملة موجهة للطعن في مصادرنا التي ننقل عنها الدين حملة موجهة للطعن في تاريخنا ونحن حينما نريد أن نفتخر نفتخر بابائنا الذين فتحوا الدنيا نفتخر بأولئك الأماجد الأبطال الذين وصلت الدولة الإسلامية في عهد الدولة الأموية إلى حدود الصين في زمن الدولة الأموية في زمن سليمان بن عبد الملك في أقل من قرنين وصلت الفتوحات الإسلامية إلى حدود الصين وفي الناحية الأخرى إلى حدود فرنسا فوصل موسى بن نصير مع طارق بن زياد حتى وصلوا إلى جبال فرنسا ووصل قتيبة بن مسلم الباهلي ذاك البطل من أبطال المجاهدين القائد الفذ وصل إلى حدود الصين وأرسل رسالة حادة لهم ولكن الفتن لما جاءت بعد ذلك وحدث ما حدث من خروج هذا القائد البطل وحدوث خلافات بينه وبين خليفة المسلمين سليمان بن عبد الملك بن مروان فخرج عليه أقام ثوره عليه فقتله سليمان بن عبد الملك فتراجعت الفتوحات ثم ازدادت بعد ذلك في زمن الدولة العباسية الآن يأتي أولئك ويصورون هؤلاء الأبطال على أنهم من سفاك الدماء أنهم كانوا يسفكون الدماء بل إن تعجب فعجب قول أحدهم لا أدري أمسلم هو أم قد ارتد عن الدين فعجب قول بعضهم لماذا كانوا يفتحون تلك البلاد التي بها البيض ليه من أجل النساء هكذا يريد أن يشككنا حتى في تلك الفتوحات ثم تأتي الحملات بعد ذلك انظر إلى أولئك كانوا يقتلون كانوا يسحقون. كانوا يفعلون لا لا لا بد ان يزال هذا من التاريخ فيقوم قائم ويشكك في التاريخ الطعن البدايه الشك كما قال اسلام بحيري اولا لا بد ان يشككوا أن يشككوا في ذلك اول حاجه الشك ثم بعد ذلك الشبهات ثم بعد ذلك الهدم فيقوم قائمهم بالتشكيك والطعن في التاريخ ثم يقوم آخر وينادي نريد أن نجرد التاريخ من تلك المعلومات الزائفة حتى لا نخرج أجيالا تسفك الدماء إن تاريخ المسلمين سيخرج لنا أمثال داعش أو أمثال أولئك الذين يقتلون ويفعلون. من درس التاريخ سيكون عنده حب لسفك الدماء. طيب ماذا نصنع؟ لا بد أن يحجب التاريخ عن أعين أبنائنا. إذا أنت أمجادك التي تريد أن تربي الأبناء عليها يريدون هدمها. فانظر إلى تلك الحرب المنظمة التي يعد لها يطعن شبهات ثم بعد ذلك دفاع ثم بعد ذلك لا نريد أن نشوه عقول أبنائنا طب ماذا نفعل؟ ما فيش حاجة اسمها الفتوحات الإسلامية لابد أن تحجب تلك الفتوحات عن ابنائنا. وهكذا ومن العجائب التي تدل على أن الأمر منظم أنك لو نظرت إلى أحد الصحفيين من الإعلاميين وهو يتكلم عن شبهة من تلك الشبهات ربما تقلب بعض القنوات فترى عشر أو أكثر يتكلمون في نفس القضية بطريقة مختلفة إذن هي أمور منظمة ليست عشوائية أمور منظمة ماذا ينتج عن ذلك؟ الانتكاس الناس حينما يتعرضون لمثل تلك الأمور وليس عندهم من العلم ما يحصنهم ولا من الإيمان ما يحفظهم ولا من الدراية عن التاريخ والدين ما يبصرهم لا شك أن الشبهات تدخل إلى القلوب فتنتج شكا يحدث عنده شك أنا صواب أنا على خطأ ولا على صواب الكلام ده صحيح أم خطأ الكلام ده ثم ينتج عن ذلك أنه يبعد إما عن الدين وإما عن طريق الله عز وجل فيصير مع أهل الضلال بعد ذلك إخوة الكرام من أعظم أسباب الانتكاس الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ومن تلك الفتن فتنة الشهوات فتنة المال فتنة السلطان والجاه فتنة الشهوات كم من مستقيم كان يسير على الطريق فانتكس بسبب الشهوات التي تعرض عليه وأقصد بالشهوات نوعا من أنواع الشبهات أش... نوع... نوعا من أنواع الشهوات وهي شهوة الفرج شهوة النساء كم من إنسان كان يسير في الطريق لكنه لما أطلق النظر ويا للأسف إني لأعرف أناسا كانوا يسيرون في الطريق إلى الله عز وجل وربما كانوا يحفظون القرآن ويعلمون شيئا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما تساهلوا فاطلقوا السمعا وأطلقوا البصر ونظر إلى النساء وصارت الآن السبل مفتوحة صارت السبل مفتوحة على اوسعها الفيسبوك مثلا تلك المواقع الموجودة على الإنترنت يستطيع الآن كثير من الناس من خلال المواقع الاجتماعية هذه أن يضل وبكل سهولة وإنا لله وإنا إليه راجعون وكم من رجال كانوا على الطريق وكم من نساء كن على الطريق لكنهم ولكنهن لما أطلقوا السمع والبصر وغفلوا عن الله عز وجل حادوا عن الطريق والمعصيه يا اخوتي المعصيه تجر الى معصيه والطاعه تجر الى طاعه وكلما تقاعص المرء وعاد الى الخلف كلما عاد خطوه رجع وابتعد عن الله عز وجل فيرجع اخرى وهكذا كلما فرط في شيء ابتعد ان لله عز وجل وانياك اياك ان تامن على نفسك اياك ان تامن على نفسك فالمرء لا يامن على نفسه ابدا ان ينتكس اسال الله جل وعلا ان يثبتنا على الهدايه وان يوفقنا للحق فصارت تلك المواقع مفتوحه والذرائع موجوده يكلم فلان لا دعنا اريد ان ادعوها الى الله او ليس بيني وبين فلان الا بعض المواعظ وهكذا يتدرجون وربما يعرف فتاه مثلا ويكون صادقا في اول الامر يريد ان يهديها وان يدعوها الى الله لكنه نسي الشيطان الشيطان فإن الشيطان ثالثهما كما أخبر رب العالمين فيجر شيئا فشيئا حتى يقع عياذا بالله كان هناك كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى مؤذنا وكان رجلا صالحا خلي بالك كان مؤذنا صالحا يصعد على المناره ويؤذن للصلوات فصعد مره فابصر فتاه في بيتها وكانت نصرانيه فاعجب بتلك الفتاه وبحسنها ففتنته فترك المنارة والأذان ونزل إلى المرأة في بيتها وقال ما السبيل إليك قالت أنا لا أفعل الفاحشة نصرانية قال فما السبيل إلى الزواج منك قالت أنا نصرانية وأنت مسلم قال لا دير أتنصر أتنصر فقالت إن فعلت ذلك كلمت أبي ليزوجني منك ففعل تنصر ثم مكث مدة وقبل الزواج صعد على سقف البيت ليقوم بأمر فسقط فمات فلا هو نال شهوته ولا هو ظل على دينه إنها فتنة الشهوات عياذا بالله وقد ذكر ايضا وورد ذلك بإسناد صحيح عند ابن أبي حاتم وغيره في التفسير أن الرجل العابد الذي كان من العماليق لما أراد بنو إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة فكان فيهم رجل آمن بنبي الله موسى هذا الرجل افتتن بعد ذلك بالمال والسلطان هذا الرجل افتتن بعد ذلك لكن الشاهد في قصته أنه قال لهم إذا أردتم ان يهزم الله بني اسرائيل وان يسلط عليهم البلايا وتتنزل عليهم المحن فاطلقوا لهم النساء فزينوا نساءهم واطلقوا النساء الى جيش بني اسرائيل وكنا في احسن زينتهن ففجر كثير من الجنود والقادة بأولئك وفعلوا الفاحشة فأنزل الله عز وجل الطاعون عليهم فمات منهم عشرات الآلاف عشرات الآلاف ماتوا بسبب تلك الفواحش عياذا بالله ولا تعجب فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاحشة لا تظهر في قوم حتى يعلنوا بها حتى يعلنوا بها إلا صلت الله عليهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم كذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فكلما انتشرت الفواحش وقد ترون الآن بأعينكم كثرة الفواحش التي انتشرت لا بد اخوتي الكرام من انكار المنكر باي وسيله مشروعه لا بد ان ينكر المنكر وان ترك الانكار اهلكنا الله عز وجل قال الله جل وعلا كنتم خير امه اخرجت للناس فذكروا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فتنة علاج تلك الفتنة هو غض البصر وعدم الاسترسال يعني لو وجدت مثلا فتاة تريد أن تدعوها على موقع, موقع من المواقع الاجتماعية كالتويتر أو الفيسبوك أو غيره احفظ سمعك وبصرك واياك ان تستدرج والافضل يا اخي لك الا تفعل ذلك الا ان يكون عندك من طاعه الله ومن العلم بالله ما يحصنك ومع ذلك لا يؤمن عليك كذلك ان تزل فلا تعرض نفسك للفتن فحظ البصر والسمع والاستعانة بالله عز وجل يحفظ من تلك الشهوات شهوة الفرج أو شهوة النساء فتنة المال من الفتن كذلك التي تؤدي إلى الانتكاس تعلق القلب بالدنيا قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد لكل أمة فتنة وفتنة امتي المال وقال صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم إنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم قارون مثال قارون ذكر جماهير المفسرين ان قارون كان من عباد بني اسرائيل وكان من احسن الثوته للتوراه وكان يسمونه بالمنور لحسن صوته في تلاوه التوراه كان عاد ثم فتن بالمال فتحت عليه الدنيا فظن ان الله عز وجل يحبه لكثره ماله ولذا قال الله عز وجل عنه فخرج على قومه في زينته خرج على قومه في تلك الزينه ولما لاموه على ما يفعل من سيره في مواكب عظيمه وأنه قد اشتتن بالدنيا وبزينتها وبهذا المال قال إنما اوتيته على علم يعني أوتيت المال لأن الله يعلم أنني أستحقه ولولا أن الله يحبني <تصفيق> فحجب عني هذا المال وقد قال رب العالمين وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا لا تظن أن المال يقربك إلى الله وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا وفي الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المال الصالح مع الرجل الصالح وفي رواية فنعم المعونه المعونة يعني المعين هو يعين العبد على طاعة الله ومن سمى قال فقراء المهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أصحاب الدثور من الأموال بالأجور ذهبوا بالدرجات العلا والنعيم المقيم لماذا؟ يصومون ويصلون ولهم فضل هذا هو المفيد والنافع ولهم فضل زيادة بقى تفضلوا بها من أموالهم يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويجاهدون قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ذلك فضل الله يعتيه من يشاء فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه واشترى أخراه بدنياه أنفق هذا المن لله هذا هو الذي ينتفع بالمال قارون فتن فتن بهذا المال وقال انما اوتيته على علم عندي على احد وجهي التفسير يعني ان الله يعلم انني استحق هذا المال فماذا حدث لقارون بلغت جراته ان قال لنبي الله موسى ادعو علي وانا ادعو عليك هذا نبي وهذا الله يحبه لكثرة ماله فغفل تمس الله على قلبه فلم يعد يبصر الحق حقا ولا تتعجب لا تتعجب من ضلال بعض الناس الذين يطعنون في الدين وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة من أولئك العلمانيين الصحفيين الإعلاميين يطعنون في الدين وفي السنة وفي التاريخ وفي الصحابة الصحابة رضي الله عنهم كما قال أحدهم إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فعلوا بالناس كما تفعل داعش الآن يعني هم إرهابيين كداعش ثم ذكر أمثلة لذلك وقال هو هو نفسه الذي قد أراه مرتدا عن دين الإسلام بكثير من مقالاته الكفرية هو هو نفسه الذي قال إن محمدا السنة ليس هو محمد القرآن يعني إيه مقالة يعني محدش أخباله منها ما معنى هذا يعني السنة دي مضروبة السنة دي مكذوبة ولذلك القرآن يصطدم مع السنة المقصود إن السنة مش ممكن تكون دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما سنة مين لماذا قال لأنها تصادم القرآن جهال حدثاء أسنان وسفهاء أحلام صلطوا على الطعن في دين الله عز وجل فدع نبي الله موسى ونفكر على الحق ودعى نبي الله موسى عليه فاهلك قال الله عز وجل فخسفنا به وبداله الأرض فتنة المال وعلاجه أن تقنع بما أعطاك الله عز وجل اقنع بما آتاك الله ارضى بما أنت فيه تكن أغنى الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه شدت الله شمله وجعل فقره بين عينيه هو هم كله للدنيا هل من مزيد وقد قال صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالث لا يشبع ابدا ولا يملا عينه الا التراب يتوب الله على من تاب فرض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس ومن كانت الاخره همه جمع الله له شمله شوف وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة لأن الدنيا ستأتي سدات واتته الدنيا وهي راغمة فهذا علاج تلك الفتنة كذلك إخوة الكرام فتنة الجاه والسلطان أذكر أن الإمام الذهبي رحمه الله ذكر في ترجمة عبد الملك بن مروان في سير أعلام النبلاء لما تولى عبد الملك الملكة وصار أميرا على الناس وكان من العباد بل كان من أهل العلم عبد الملك بن مروان كان من العلماء كان من أهل العلم وكان في مدمار صغار الصحابة يعني مع صغار الصحابة فلما الله الملك بعد حروب وقتال مع عبد الله بن الزبير الصحابي وقتل عبد الملك عبد الله بن الزبير قتل على يد من الحجاج كان من عمال عبد الملك فقتل بأمر عبد الملك ده صحابي قتله الحجاج وفعل الحجاج ما لا يغف ما لا يغفل عنه أحد ولا يغفى على أحد جه بعد مدة واستتب له الأمر فأغلق كتاب الله كان رجل له أوراد من القرآن يراجعها فأغلق القرآن المصحف وقال هذا آخر العهد بك ما عندك فاضلي هذا آخر العهد بك قال الامام الذهبي معلقا على مقاله عبد الملك بن مروان اللهم لا تمكر بنا اللهم لا تمكر بنا فكم من شريف عالم زل بسبب تلك الفتنه فتنه الجاه والسلطان والمناصب كم من مستقيم سائر على الدرب حاد عن الطريق بسبب الولوج في تلك الأبواب المسمومة التي لا يلجها أحد ويخرج منها سالما والموفق من وفقه الله عز وجل ومن ثم نهى السلف كثيرا عن ولوج أبواب السلاطين كثيرا نهى السلف عن ذلك وكانوا ينهون حتى عن تولي القضاء القضاء القضاء الذي كان لا يتوله إلا أهل العلم لماذا كانوا ينهون عن ذلك لأن القاضي أحد رجلين إما أنه سيمارس عليه ضغوط لترك أمور معينة فيتنازل فيخسر دينه وإما أنه يصر ويتمسك فيقتل أو يسجن فيخسر دنياه فهو أحد الرجلين يتمسك فيقتل لأن المخالفات كثيرة المخالفات من الكبار كثيرة ولن يصغوا ولن يرضوا أن ينزلوا إلى مقام أولئك يعني عامة الناس إذن الصراع على السلطة والجاه والشرف يضيع المر قال صلى الله عليه وسلم الحديث في مسند الإمام أحمد ما من ذئبان جائعان أرسل في غنم أفسد لها يعني الغنم من حرص المرء على الجاه والشرف لدينه أفسد شيء يفسد الدين حرص المرء على الشرف المكان والجاه والمال فهو أفسد للدين من ذئبين جائعين أطلقا في قطيع من الغنم أنظر ماذا يصنعان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.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 الذي لا يحاط بضوابط الشرع والتعجل في التمكين إن كثيرا من الشباب ربما تأخذه الحمية التي لم تضبط بضوابط الشرع يريد. يمكن لدين الله في الأرض وكلنا يريد ذلك يريد أن تحكم البلاد بكتاب الله والعباد وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلنا يريد ذلك لكن بعض الشباب أو غالب حال الشباب فيه اندفاع وينقصهم الكثير من العلم الشرعي ومن الضوابط والأصول المنهجية فإذا به يندفع وراء أي تيار يدعو إلى ذلك خروج خروج نريد أن نحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج بمظاهرات نعم نخرج لعل ذلك يؤدي إلى تحكيم الشرع ولو استقرأوا التاريخ ونظروا فيه لرأوا أن ذاك الخروج لا يؤدي إلا لانتكاس وضياع لا يؤدي إلا لخراب البلاد وتضييع العباد فنيته حميدة وإرادته حسنة لكن ليس عنده أصول شرعية يسير خلفها فيندفعون وراء ذلك فيؤدي الأمر إلى فساد عظيم جدا وبعض المسؤولين والقادة يقنعون كثيرا من الشباب أنه بفعل شيء معين سيتم الأمر ويتحقق التمكين وتحكم البلاد والعباد بالكتاب والسنة ثم بعد ذلك لا يتحقق الأمر ويحدث الفساد العظيم وتراق الدماء ويموت الأبرياء وإذا بأولئك الشباب الذين قد اندفعوا نحو غاية حميدة لكنهم اندفعوا بغير أصول ولا ضوابط شرعية انطلقوا نحو تلك الغاية الحميدة يفاجأوا التمكين لم يتم الأمر لم يكن على بالهم يرون فسادا عظيما سفكا للدماء أين التمكين الذي وعدنا به لا شيء الفساد ربما يكون اكثر وهكذا فاذا بهم يسيئون الظن برب العالمين اولا يسيئون الظن برب العالمين يا رب اين التمكين الذي وعدت وهل نفذنا نحن تلك الشروط التي ذكرها الله عز وجل لحدوث التمكين الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات الذين تركوا الشرك الذين لجوا إلى الله عز وجل الذين سبتوا وصبروا بمجموع آيات كثيرة تدل على التمكين ذكر الله عز وجل شروطا لا حققنا نصفها ولا ربعها ولا أقل من ذلك فكيف يحدث التمكين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الفساد عظيم في المجتمع البعد عن الله أعظم الغفلة أعظم وأعظم غفل الناس عن دينهم وعن ربهم وهذا هو الطريق الموصل لا طريق غيره جزما لأن هذا هو الطريق الذي سنه رب العالمين وصار عليه الأنبياء والمرسلين هذا هو طريق التمكين ظل صلى الله عليه وسلم عشر سنوات أو أكثر يدعو الناس إلى الله بل ظل النبي صلى الله عليه وسلم خمسة عشر عاما في مكة ثم في المدينة حتى غزوه بدر في العام الثاني من الهجرة يمكن ويؤصل ويعلم الناس وعرضت عليه الإمارة وعرض عليه الشرف وعرض عليه الملك فابا ولو علم أن ذلك الطريق يؤدي إلى التمكين لسلكه لكنه ما سلكة إنما ظل يمعن في تربية الصحابة على الكتاب والسنة حتى مكنهم الله عز وجل فلا طريق يا إخوتاه وإن طال غير هذا الطريق فإنه يخرج منا نحن الصالح يخرج منا نحن الصالح فإذا كان المجتمع في فساد وغفلة وبعد عن الله عز وجل اتظنون أنه ينصر اتظنون أن يمكن له اتظنون أن الخيرات تتنزل من السماوات كلا والله فما نعيش فيه من سوء حالنا بسبب بعدنا عن ربنا وعصياننا وذنوبنا هذا هو السبب قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال عن اهل الكتاب ولو أنهم قاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم لكنهم ما فعلوا ذلك فالنصر والتمكين له شروط وضوابط والله نحن ابعد ما يكون عن تلك الشروط التي وضعها رب العالمين وسنها النبي الامين صلى الله عليه وسلم فالاندفاع هذا لا شك انه يؤدي الى الانتكاس لماذا لامرين اولا يسيء العبد الظن بربه لأنه خلاص ظن الوقت ان احنا تنزلت علينا الملائكه ونزلت السكينه ونزل الجنود من عند الله يقاتلون في الساحات وستنتصرون وسيمكن لدين الله ثم لا شيء من ذلك يحدث فيسيئون الظن بموعود الله وبالقدوة التي كانوا يقتدون بها فينتكسون وقد رأينا ذلك جليا إما أنهم ينحرفون تماما عن الدين وقد سمعت ذلك من بعض الملحدين أسا الظن في الله يظن أن الله ليس عادلا في العدل عياذا بالله لجهله وعدم علمه بالله وتربيته التربية الصحيحة فإما أنه يترك الدين كلية وينكر وجود الخالق وإما أنه يضل ضلالا عظيما ويترك هذا الطريق والعلاج إخوة الكرام أن نتعلم العلم الشرعي، وأن نبصر، وأن يبصر المربون والقاده الذين تحت أيديهم بالحقيقة وبالامور التي وضعها الله عز وجل في الكون، حقائق الكونية والشرعية التي لا يتم الأمر إلا بها. فلا بد من تعلم العلم الشرعي فانه يحفظ من الفتن أذكر حديثا لهذا الصحابي الجليل لأبي بكر رضي الله عنه يقول لقد حفظني الله بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في فتنة الجمل إيه هو الحديث لما تولت ابنه إسراء الحكم بعد وفاة أبيها جعلوها ملكة لما تولت ابنته الحكم فبلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لن لن خذ بلك من لندي تفيد عند كثير من النحات تأبيد لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كل انواع الفلاح وجميع انواع الولايات لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه ابو بكر ترجم الحديث فلما خرجت عائشه رضي الله عنها وما خرجت الا لتصلح بين طوائف المسلمين لما خرجت قال عائشه رضي الله عنها خرجت وكانها قائد وهي في الحقيقه ما خرجت الا للصلح لكن الصحابه صاروا خلفها فامتنع عن الخروج فحدثت فتنه الجمل وقتل فيها من قتل من الصحابه الاكابر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونجا ابو بكر رضي الله عنه من الفتنه فقال لقد نفعني الله بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم العلم بكتاب الله عز وجل دراسة العلم الشرعي معرفة أصول منهج أهل السنة والجماعة عاصم لا محالة بإذن الله عز وجل من الانتكاس والوقوع في تلك الفتن إخوة الكرام هذه بعض الأمور ومن أعظم الأمور التي تعين المرأة وتسبته على الطريق أن يقرأ قصص القرآن العظيم وينظر في حال الأنبياء والمرسلين وتلك الفتن التي كانت تعرض عليهم وكيف كانوا ينجون أو كيف كان كان الله عز وجل ينجيهم من تلك الفتن وينظر الى سيرتهم وهديهم كيف كانوا يتعاملون مع الناس ثم بعد ذلك يقرا قصص الصالحين يقرأ قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتعرف على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع الأمور والمشاكل وغير ذلك فيحفظه الله عز وجل بذلك مع تعلم الكتاب والسنة والحضور في مجالس العلم والوعظ بذا يحفظه الله عز وجل اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابره اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يمنانا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم لا تجعل للكافرين على المجاهدين سبيلا واجعل للمجاهدين على الكافرين سلطانا مبينا اللهم امننا في اوطاننا اللهم امننا في اوطاننا اللهم اجعل مصر امنه مستقرة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم انزل علينا الخيرات والبركات اللهم ارفع عنا الداء والوباء يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارفع عنا المحن اللهم ارفع عنا المحن والفتن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة